وُفَ لَيْسَ مِنِّي وَمَن لَمْ يُطَعْ عُفَ إِنَّهُ مِنِّي إِلَّا ثَمَنَ شَهِيدًا فَ لَيْسَ مِنِّي وَمَن لَمْ يُطَعْ عُفَ إِنَّهُ ثار فرفه بيده اذا نهر شرخ فرفه بيده فشربوا منه الا قليلا منهم لَمَّا جَاءَ وَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا فَلَمَّا جَاءَ وَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ قالوا بيطاقة لأن يوم الجالوت وجلوده قال الذين يظنون أنهم ملاف الله كم من فئة قليلة غلبت قال الذين يظنون لَوْلاَ فَالْكَانَ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كثيرة بإذن الله ليلة غلبت اياتك كثيرة باذن الله والله مع الصابرين والله مع الصابرين, الصابرين, الصابرين ولم ما ربنا أسرغ علينا صبرا وتبت أقدامنا وَسَدَّدَتْ أَقْدَامَنَا وَانصَرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَسَدَّدَتْ أَقْدَامَنَا وَانصَرْنَا عَلَى وقتل داود جالوت فهدموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وقتل داود جالوت وآتاه الله بملك والحكمة وعلمه مما يشاء لَئِنْ أَتَيْنَا لَهُمْ سَوْءَاتَا وَأَتَيْنَا الصَّوْمَ بِالْقِتْرِ وَالرِّشْ مَتَى وَعَنَتْهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوَّلَا دَفْعُ اللَّهِ الناس بعضهم ببعض بِئْسَ مَا فَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ لَنَسُبَ ضَرٌّ بِضَرٍّ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ, ولكن اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وها عليك بالحق إليك آيات الله نذوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين وإنك لمن